I'm a gorilla. Gas عامر يا درهم بابولا عامر بولادك الرهباء وصلواتهم المهبولا عامر يا درهم بابولا نتعب الصلوات ونحضر قدسات وتجرى لنا المعجزات عامر لنمتلك بارك وسلام سلام نحيا بهم على الدوام على هريك Yeah. yeah.